بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمْرَى كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُّ حَكِيمٍ خَبِيرٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وبشير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 وَمَا مِنْ دََّت فِي الأرض الَّ عَى اللَّ يِ لِزْقُو وَيعلملَمُ مستتَقََهاَا وَمُسْتَدَهَا كُلُّ فيِي كِتَابِ مُبين وَهُوَّ الذي خَلَقَ السَّمواتِ والالأَوْمَ فيِي سَِّثِام وَكَانَ عرْشهُ على المائِ يَبللُ وَكُمْ أيكُم مَحْسَن وَل إنِنْ قُْلتَ إِكُم مَبْْثونَ يبَعدِ المَوْوتِلََقولولًا الذيينَ كَفَرُوب ل قُول الذيينَ كَفَهُ إِهذا إِللاا صِحْرُ مُبين وَل إِن خَرنَا عَنُولعَدَبَ إلَ أَُّة جودَة لا قُ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 لا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْءَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرَحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقُوا بِهِ صدرك وَضَائِقُوا بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَؤَلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَذٌّ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وادعوا من, وَادْعُوا مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا وَأَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّهِ فَلَمْ تَمُسْلِمُونَ بَلْ كَانَ يُرِيدُ الْحَاوَا الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّي لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا نُوَفِّي لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي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 فَلَاتَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ منه الْحَقُّ بِرَبِّكَ من وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن يُظْلَم مِّمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ لَئِن كُشِفَ لَسِرُّنَا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 يضاعف لهم العذاب مَا كانوا يستطيعون السمع وَمَا كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في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 وَمَا نَرَاكَ تَتْبَعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلٌ نَابِذِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ رَأَيْتُمْ مِنْكُمْ تُعَلِّينَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعَمْ يَتَعَالَى ان نلزمكموها وانتم لها كارهون ويا قوم لا تسنكم عليه بالا ان اجر يا الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملقى ربهم ولكنني اراكم قوما تجهلون وَل قَوْم مَ صُرُونِي مِنَ, من الل فَرَدتهُماَا فَل تَذَكرُون وَلَا قُلَكُم عِذ خَزائِن اللهه وَلَا علَمُ الغَيبَ وَلَا قُ إّ مَلَك وَلَا قُلُ إّ مَلَكُ وَلَا قُ للَِّذينَ تَزْدَر عَيُنكُم لَ يُؤْتَهُم الله خَيراء اللهُ عَلِمَ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي لَدَالٌّ مِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا لُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ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 وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيُصْمَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَؤٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التّنُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وأهلك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 قالوا hudu ma gəyətə nə bəbəyinət və mə nəhn bətərək əlihətina ən qaulək və mə nəhn ləkə bəməminin ən nə qoğlu illa ətərəkə bəyətə bəyətə nə bəsəq qal əni əşhəd ələhətə ələhətə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 بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَطْبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إن غَفَرَ رَبُّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ وَإِلَى ثَمُودَ قَوْمِهَا صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا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 إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عَلَيْهَا حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِنْكُمْ بَعِيدٌ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شِعْبُ مَا نَفْقًا كَثِيرًا مِنْ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 اُولَٰئِكَ ٱلْغَيْرُ مَجْذُون فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا عَبَدُوا۟ هَٰٓؤُلَآءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَمُوَفِّهِمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا يَعْمَلُونَ رَبُّكَ عَالِمُهُ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 وانتظروا انا منتظرون ولله غيب السموات والارض والى يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل